en ik ben het met u eens. En ik ben het En 119. وإني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا 110. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم 114. واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا إِنِّي ثم إني دعوتهم جهارا 116. ثم إني أعلنت لَهُمْ وأسررت لهم فَقُلْتُ لهم رَبَّكُمْ إِنَّهُ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا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 وَقَالُوا لَا er niet over praten. We gaan er niet over praten. We gaan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 إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولي والدي علي دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات